هم واعد رمضان علينا اعواما عديدا وازمنه جديده في حياه الرغيب انا نديكوا بالقال <تصفيق> قد وعدنا لينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ان قلوبنا تحزن وان عيوننا تدمع على فراق شهر رمضان اللهم وله ما عاد علينا رمضان اعواما عديده اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأعلى درجات الإيمان يا رحيم يا رحمن ربنا جعلنا فيه من الفائزين اللهم يا رب العالمين جعلنا فيه من الفائزين لا تجعل اللهم حظنا من التعب والسهر والجوع والعطش وداعاً رمضان حظاً قد عزمت اهلا رحيل يا رمضان حظاً قد عزمت ايامك المباركات ولياليك الزهراء وان فحاتك الايمانيه على الانقضاء حقا يا رمضان ستنطلق وتتركنا الى عام اخر والله اعلم هل سندركك في عام اخر ام تعود يا رمضان فتقانا تحت التراب وكل جناذر وحدنا شهر رمضان ترى دموع المحبين تذرف قروم من انام الفراق تذشق قلب اشواق من وداح تطيب من نار الشوق ما أحضر عسى ساعة توبة واقناع ترغب بنصيام كلما زخر الرب عسى عمورك بالمقلوني ليل حق وداعاً رمضان